قل أعوذ برب الناس ملك الناس إلى الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.